علي علي علي علي بس ويحلالي بس ويحلالي يا علي علي علي بس ويحلالي علي علي علي علي بس الفرح وليعزف بألحانة يدني فرحة والطيور ويانة صوت الفرح يهل الفرح نادانة الباري نصت و أهل علي علي, علي علي علي والباري مختارة علي, علي علي علي علي بمحتوى أسرار أحبوب و بروحي محبوب ناديت و بروحي خليت علي علي علي كسوي حلام واجب علي الطيع اسرع كل ما يقرب للفيعه هذا الخبر تخر الزمان يضيع الشاب بعيد القدير الشيع علي علي علي علي كل حدا وقعنا علي علي علي علي هالليله ضايعنا مخطوب ياليت mahboob waliat roohi khallatak ali ali ali ali bas huwa yihla ali ali ali ali sa yihla ali ali من بعد الرسول اختار قائد الأمة المايد البتار والحومة من الجمت والمحتار خلي الرداب تصالف تفقر علي علي علي علي, علي صلاة معروف علي علي علي, علي, علي محبا ما يعوف وبروحا نشري شلتك بروحي خليتك علي علي علي علي بس هو يا